إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ظَرَابَ الله مَثَلًَا عَبدَم مم لوكَ ل يَقُدُِوا عَ شَيئ وَمَ الرزَقُ نَ مِن النزقَ حَسَنَم فَهُ وَيُوم فِكُ هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَغْلُوهِ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر السلام قاعده الا كلم حيل بصري او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون ام آاتِكُ ل تَمونَ شيءَي أَ وَجَعَ لَكُ السَّ وَأَبَصَارَ وَأَف إِذ تَلَ عَكُم تَشكُرُون ألم يروا إلى وَأَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ